لا, لا لا من قمئ القران و ك ي في ا Thank you. you الله خ ا ل ق ا ل ح ب و ا ل ن و ى ي خ للعلوم الاسلاميه م ي ل م و س ت ع ف ا ل ن ا ب ب ب ع ض و ل س ن ا ل ع ل و م ا ل ذ ي أ ج ل ا م ي ه 「なんでしょう أو ل ح موسوعه خنزير فإنه ر النابلسي للعلوم الاسلاميه غير و و ل ا ت ق ر ا م موسوعه ب النابلسي و للعلوم ن ا ل م و س ا ل ك ت ا ب م ي ه ん و ك ا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه موسوعه ا معايشة ق ل ي ل ا ما ت ش ك و ن ولقد ل ق خ ا ك م ثم ق ل ن ا ل ل م ل ا ئ ك ة ث م ق ل ن ا ل ل ل م ا ئ ك ة ا س ج و ا ل د م س ج د ي ه قال أنا خير م ن ه خ ل ق ت ن ي من ن ا ر و خ ل ق ت ه من ط ي ن ق ا ل ل ه ل و م ن ه الاسلاميه فما يكون لك أن تتكفر ف ه فاخرج إنك من الصالح な